قال يا موسى اني اصفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي اني اصفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظته وتفصيل لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإي يرو كل آية لا يؤمن بها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 آخرة حبضت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار.